ويا قون ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرت به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تعبدون من اليل ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المشرفين هم اصحابنا فستذكرون ما اقول لكم واعوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقعهم الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العذاب ان النار لحروبون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرحون أشد العذاب وإذ يتعاجون في النار فيقول الضعفاء للذين اشتكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم يَغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ هَذَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَاضِي حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ادعوا ربكم نخفف عنا يوما من العذاب